وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ولولا أَجَلٌ வயஸ்திரூ கிலூல முலய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 اِنَّ رَبَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ ஸ்தல் سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْبُونَ لِنُوحٍ فَأَنْ نَئُفْكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ உமிாய்வதி கொதிவுல இந்நல்லாகவிழி ஒலையம் மன்ன ஜலமின சப இம بيِ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَا يَقُولُونَ نَظَّ الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ